شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله يقول الله تعالى كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان بين نوح وادم عشره قرون كلهم على شريعه من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقال قد عادت في قوله كان الناس امه واحده قال كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان اول نبي بعث نوحا وهكذا قال مجاهد وغيره ومعنى الايه عباد الله ان الناس كانوا على مله ادم عليه السلام على طريق الاسلام والتوحيد حتى وقع ما وقع من قوم نوح من الشرك بالله وعباده الاصنام فبعث الله تعالى اليهم نوحا عليه السلام فكان اول رسول الى اهل الارض ولهذا قال سبحانه وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتواهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم اي بعدما قامت عليهم الحجج وما حملهم على ذلك الا البغي من بعضهم على بعض فهدا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذن وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن الالهتكم ولا تذرن وددا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال رضي الله تعالى عنهما هي اسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسماءهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم وعبدت وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوه فلما وقع الشرك في قوم نوح وعبدت الاصنام من دون الله تعالى بعث الله نوحا عليه السلام يدعو قومه الى توحيد الله ويحذرهم من الشرك بالله قال تعالى انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل بِمَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ وَمَعَ الْبَيَانِ التَّامِّ وَالدَّعْوَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ الْمُسْتَمِلَّةِ عَلَى التَّرْغِيبِ تَارَةً وَالتَّرْهِيبِ أُخْرَى عَصَوْهُ وَكَذَّبُوهُ وَخَالَفُوا واتبعوا ابناء الدنيا ممن غفل عن امر الله تعالى ومتع بمال واولاده وهي في نفس الامر استدراج وانذار لا اكرام ومع هذا البذل والعطاء قال الله تعالى وما امن معه الا قليل واخبره تعالى بانه لن يؤمن من قومه الا هذا النفر القليل فقال سبحانه واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فدعا نوح عليهم وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يليدوا إلا فاجرا كفارا ثم أغلق الله أهل الأرض جميعا ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن آمن معه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا ثم تتابعت الرسل إلى الأمم كلهم دعاة إلى توحيد الله تعالى وتحقيق معنى لا إله إلا الله قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وعمت الرسالة جميع الأمم لتقوم حجة الله تعالى على العباد رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولم تدعو الرسل جميعاً إلى أمر قبل الأمر بالتوحيد ولم تدعو الرسل جميعاً إلى أمر قبل الأمر بالتوحيد ولم تنه الرسل جميعا عما عن نهي عنه قبل النهي عن الشرك بالله والتنديد عباد الله ان الحكمه التي خلق من اجلها الانسان هي ان يفرد الله تعالى بالعباده وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدوني ومن اظلم الظلم واقبح القبح ان يشرك العبد مع الله غيره ان يشرك العبد مع الله غيره بعد ان خلقه الله وصفاه وسخر له المخلوقات وارسل اليه الرسل وانزل عليه الكتب فكان اعظم الذنوب على الاطلاق الشرك بالله تعالى بان يعبد غير الله ويسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان الله عز وجل ارسل رسله وانزل كتبه وخلق السماوات والارض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله لله والطاعه كلها له والدعوه له كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقال تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقَّ وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وقال تعالى وان الله قد احاط بكل شيء علما فاخبر سبحانه ان القصد بالخلق والامر ان يعرف باسماءه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وان يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والارض كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَأَنزَلَ كُتُبَهُ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَهُوَ الْعَدْلُ وَمِنْ أَعْظَمِ الْقِسْطِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ رَأْسُ الْعَدْلِ وَقَوَامُهُ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ فَالشِّرْكُ أَظْلَمُ الظُّلْمِ والتوحيد اعدل العدل فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان اكبر الكبائر على الاطلاق وحرم الله الجنه على كل مشرك واباح دمه وماله واهله لاهل التوحيد وان يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته وابى الله سبحانه ان يقبل من مشرك عملا او يقبل فيه شفاعه او يستجيب له في الاخره دعوه او يقيل له عثره فان المشرك اجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غايه الجهل به كما انه غايه الظلم من وان كان المشرك لم يظلم ربه وانما ظلم نفسه عباد الله يقول ربكم جل وعلا يقول ربكم جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا فقال له رجل يا رسول الله والشرك فنزل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاخبر تعالى انه لا يغفر ان يشرك به اي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك اي ما ما هو اقل من ذلك من الذنوب لمن يشاء اي من عباده قال قرطبي رحمه الله تعالى وهذا من المحكم المتبقي عليه الذي لا اختلاف فيه بين الامه وهذا ما لم يتب المشرك من شركه قبل موته فان تاب غفر الله له ذلك كما قال سبحانه قل للذين كفروا ان يمته يغفر لهم ما قد سلف وبيّن سبحانه ان من اشرك بالله فالجنه عليه حرام ومأواه النار بقوله سبحانه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وقوله سبحانه ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وبين سبحانه أن المشرك لا يرجى له خلاص فقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيقا قال القرطبي رحمه الله اي هو يوم القيامه بمنزله من لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا عذابا فهو بمنزله من خر من السماء فهو لا يقدر ان يدفع عن نفسه وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الايه ضرب الله للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء اي سقط منها فتخطفه الطير اي تقطعه الطيور في الهواء او تهوي به الريح في مكان سحيق اي بعيد مهلك لمن هوا في ولهذا جاء في حديث البراء ان الكافر اذا توفته ملائكه الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه طرحاً من هناك انتهى كلامه كما بيَّن سبحانه أن الشرك ظلم عظيم أن الشرك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررًا له إن الشرك لظلم عظيم وبيَّن سبحانه أن الأمن التام والاهتداء انما هو لمن لم يلبس ان يخلط ايمانه بشرك فقال تعالى الذين امنوا ولم يلبثوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ان معنى قوله بظلم اي بشرك وروى الامام احمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثه الدواوين عند الله ثلاثه ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فاما الديوان الذي لا يغفره الله فشرك بالله قال الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه واما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه او صلاه تركها اي سهوا ونحو ذلك فان الله يغفر ذلك ويتجاوز ان شاء واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محاله وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث وفي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان أي الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار قال صلى الله عليه وسلم créer لا يسرِك من الله شيئا وجبت له الجنة ومن مات يسرِك من الله شيئا وجبت له النار وهذا معنى قوله تعالى إنه من يسرِك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار أي فقد أوجب له النار وحرّم عليه الجنة ما للظالمين من أنصار أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا موقذ مما هو فيه وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لوض مؤمنة إن الله لا يغفر أن يشرك به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 وسلم تسليما كثيرا اما بعد اتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى ورقبوه واطيعوه ولا تعصوه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ايها المسلمون ان القران العظيم انما انزل الاقامه توحيد الله تعالى والامر به والدعوه اليه مع بيان نقيض التوحيد وهو الشرك بالله تعالى والنهي عنه وتحذير المشركين من شركهم وبيان عقوبه ذلك في الدنيا والاخره ففروا الى الله اني لكم من هناذير مبين ولا تجعلوا مع الله الهه اخر اني لكم من هناذير مبين وكل رسول من الرسل يفتتح دعوته قومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ولعظم شان الشرك بالله حذر الله تعالى الانبياء والمرسلين من الوقوع فيه وهم المعصومون منه باجماع المسلمين فقال سبحانه وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَبَعْدَ أَن ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى جُمْلَةً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي كِتَابِهِ قَالَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَشْدِيدٌ لِأَمْرِ الشِّرْكِ وَتَغْلِيظٌ لِشَأْنِهِ وَتَعْظِيمٌ لِمُلَابَسَتِهِ وَهَذَا شَرْطٌ والشرط لا يقتضي جواز الوقوع فاذا كان ينهى عن الشرك من هو معصوم من الوقوع فيه فكيف بمن عدا وهذا الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام يخبر الله تعالى عنه فيقول واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ابراهيم عليه السلام الذي كسر الاصنام بيده وتبرأ من قومه فجعله الله تعالى اسوهه للموحدين قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده واخبر تعالى انه امه واحده ونفى عنهم الشرك وقال ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ابراهيم الذي القاه قومه في النار من اجل تحطيم الاصنام التي تعبد من دون الله اقامه لتوحيد الله وازاله لشرك بالله يقول عليه السلام وَجَنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا يُوجِبُ لِلْعَبْدِ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنْ هَذَا الذَّنْبِ الَّذِي هَذَا شَأْنُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لانه اقبح القبح واظلم الظلم اذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ولانه مناقض للمقصود بالخلق والامر مناف له من كل وجه وذلك غايه المعانده لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل لله فاذا كان ابراهيم عليه السلام يسال الله تعالى ان يجنبه ويجنب بنيه عباده الاصنام فما ظنك بغيره وهذا يوجب للقلب الحي ان يخاف من الشرك لا كما يقول الجهال ان الشرك لا يقع في هذه الامه فامنوا الشرك فوقعوا فيه ولبيان عظم شان الشرك بالله خاطب سبحانه امام الموحدين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يحذره من الشرك وقد عصمه الله تعالى منه وتحذيره عليه الصلاه والسلام تحذيرا لامته فقال سبحانه مخاطبا له ولا تكونن من المشركين لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما مخذولا ولا تجعل مع الله الهه اخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا وامر صلى الله عليه وسلم ان يقول انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب ويخبره تعالى بانه اوحى اليه والى النبيين من قبله ان الشرك محبط للعمل ولو وقع فيه من وقع فقال ولقد اوحي اليك ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين قال الطبري رحمه الله يقول لان اشركت بالله شيئا يا محمد ليبطلن عملك ولا تنال به ثوابا ولا تدرك جزاءا الا جزاء من اشرك بالله ايها المسلمون اذا كان الشرك بهذه الخطوره المتناهيه فانه يجب على العبد ان لا يامنه على نفسه ان لا يامنه على نفسه لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته من الوقوع في الشرك الاصغر فقال مخاطبا لهم ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء رواه الامام احمد قال في التيسير فلذلك صار خوفه صلى الله عليه وسلم على اصحابه من الرياء اشد لقوه الداعي وكثرته دون الشرك الاكبر مع انه اخبر انه لا بد من وقوع عباده الاوثان في امته فدل على انه ينبغي للانسان ان يخاف على نفسه الشرك الاكبر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 اذا علمت ان الله تعالى لم يخلقك الا لذلك ومن الفرائض اللازمه تعليمك اياه اهل بيتك ومن تحت يدك من امراه وبنت وخادم وقال رحمه الله تعالى واول ما فرض الله عليك توحيده اذا عرفت ان هذا راس ان هذا راس اول الفرائض فاحرص على معرفه التوحيد لعل لك تؤدي اعظم ما فرض الله عليك واحرص على معرفه الاشراك بالله لعل لك ان تعرف اعظم ما حرم الله عليك انتهى كلامه فيجب على المسلم ان يعرف الشرك بالله ليرتنبه وذلك بان يتعلم حقيقه التوحيد ولن يتم له ذلك الا بتعلم ما يقضاده من الشرك الاكبر او ينقصه من الشرك الاصغر فان من لا يعرف الشر يوشك ان يقع فيه وقال قال عمر رضي الله تعالى عنه يوشك أن تنقضى عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فالعبد عباد الله إذا منَّ الله عليه بالتوحيد علما وعملا فعليه الخوف من زوال هذه النعمة العظيمة وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاع إلى الله تعالى والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه فان عقابه عظيم وجرمه كبير قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا